الوحدة الرابعة الدرس الثاني أقاربي واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور جد جدة. خال خال عم عم